بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني من كتاب المنتخب من غريب كلام العرب لأبي الحسن علي بن الحسن الهنائي المعروف بقراع النمل تتمة باب الزكران من الحيوان والضراء الكلاب واحدتها ضربة ويقال له أيضا الفلحس والخيطل ويقال للنمر العسبر والأنثى عسبرة ويقال للكبش الحج حج ويقال للثوري الشات والعلهب والهبرج والسن والغضب والعوهق الذي يضرب إلى السواد والهنبر والإرخ والارخ واللأى والأنثى لآت وليحمور دابة تشبه العنز. ويقال لحمار الوحش العضرس والدعلج والفرأ وجمعه فراء والكدر والكندر والكنادر العظيم منها والمسحل والوآ والأنثى وآث والقلو الخفيف منها والزهلق والزهلقي السمين ويقال الهملاج والتألب الذي قد غلظ واشتد منها والأنثى تألبة والزامل الذي كان يضلع من نشاطه والأحقب الأبيض موضع الحقب والأنثى حقباء والأخطب الأخضر ويقال هو الذي له خط أسود على ظهره والأنثى خطباء والشقذان في لغة بن أسد الحمار والكعسوم والعسكوم الحمار بلغة حمير والكسعة اسم للحمير ومنه الحديث ليس في الكسعة صدقة ويقال لعناق الأرض وهو اسم يقع على الذكر منها والأنثى التفة والفنجل والعنفط ويقال للورل للأحمر الحوجن والحوجم ويقال للذكر من العناكب العنكب والعكاش وجمعه عكاكيش والخدرنق والخدنق ويقال للذكر من الخنافس الخنفس والحظب والحنطب ويقال للذكر من العضاء العضرفوت والعضفوت ويقال بل هو ضرب منه وليس به وهو أكبر منه والجحل الحرباء وهو أيضا الشقذان وجمعه شقذان والشقذ والشقذ وهو دابة معروفة والجخذب دابة نحوه وجمعه جخاذب ويقال للواحد جخاذب بالضم ويقال له أبو جخاذب ويقال للوزغ الصداد واللجم ويقال هو ذويبه والصيداني دابة تعمل لنفسها بيتا في جوف الأرض وتعميه والعث دابة تأكل الجلود والشبث دويبة كثيرة الارجل عظيمه الرأس وجمعه شبثان ويقال إنه ذكر العناكب والليث صنف من العناكب يصيد الذباب والأفعوان ذكر الأفاعي ويقال له الغطرب والحربيش والعقربان ذكر العقارب ويقال للجعل الجلعلع ويقال له أبو جعران وأبو وجزة بلغة طيء وحواز الدحاريج والدحاريج البعض سمي بذلك لأنه يدحرجها برجله ويقال للقراد العل والطلح والعلهز واللبود لأنه يلبد بالأرض أن يلصق والقتين والبرام وجمعه أبرمة والحبركة والنبر القراد ويقال دويبة تكون في أذناب الدواب ومآخير حوافرها ومناسمها ويقال للذكر من السلاحف الغيلم والرق وجمعه رقوق والعلجوم الضفدع وهو أيضا طائر ويقال ذلك للبط واللجى الضفدع والأنثى لجات والعدمول والجميع العداميل وهو أيضا السابح الأبتر والعنتر الذباب والعنز سبع دقيق الخطل يأخذ البعير من قبل دبره قل ما يرى والعنز ضرب من السمك وعنز الماء طائر والعنز العقاب والحاتم الغراب سمي بذلك لأنه عندهم يحتم بالفراق والعوهق الغراب والحيق طان والحيق صان ذكر الدراج والعكبر الذكر من اليرابيع وجمعه عكابر والتدمري الكبير منها ويقال للذكر من السعال العكب كو والعنتريس والبوه والبوهة والولول ذكر البوم وكذلك النهام سمي بذلك لأنه ينهم بالليل أي يصيح كما ينهم النهامي في صومعته وهو الراهب وكذلك الفياد ويقال له نهار وللأنثى صيف ويقال النهار ذكر الحبارة والأنثى ليل ويقال إن النهار فرخ الحبارى والليل فرخ الكروان والقبع دابة ويقال إنها اللبجة واليعقوب ذكر الحجل وجمعه يعاقيب والخرب ذكر الحبارة وجمعه خربان والخشرم واليعسوب فحل النحل ويقال له الفحال ويقال للباز والصقر الشصر ويقال للصقر الهيثم والحر ويقال بل هو غيره وليس به انمر افقع قصير الذنب عظيم المنكبين والراس والزهدم الصقر والشقذان الصقر ويقال للباشق العلام والتبع ضرب من اليعاسيب احسنها واعظمها والجميع التبابيع ويقال له أيضا الحجل والسرمان العظيم من اليعاسيدي والجابي الجراد ويقال إذا أخصب الزمان جاء العاوي والهاوي يعني الجراد والذباب ويقال للذكر من الجراد الحنظب والعنطب والعنضاب والعنظوب والحماطيط الحيات ويقال للحية شيطان والحنفيش والحباب الحية والأخزم واللاهة والهلال والحصف والحضب والحر الحية والخشاش والحنش وأبو عثمان الحية والثعبان العظيم منها والأرقم الذي فيه سواد وبياض والأسود العظيم والسالخ الذي يسلخ جلده كل عام والعاضه الذي يقتل من ساعته إذا نهش وكذلك الصل والنضناض الكثير التحرك ويقال, للذي ويقال الذي لا يستقر في موضع ويقال هو الذي يكثر تحريك لسانه والأيم والأين الحية والعومج الحية سميت بذلك لتعمجها وهو تلويها والقدة خفيف الدار حية منكرة وكذلك القزة والعلعل الذكر من القنابر والقفدود الطائر الأسود الذي يدعى الخواف والعوهق الخطاف الجبلي الأسود والعوار ضرب من الخطاطيف أسود طويل الجناحين والغبرور عصيفير أغبر والجمع الغبابير والغيلم الذكر من السلاحف والفتاح طائر أسود أبيض أصل الذنب والجميع الفتاتيح والفلتان نسر من أصغر النسور يصيد القردة والفيئة طائر يشبه العقاب إذا خاف البرد حضر إلى اليمن والقبج الكروان وهو بالفارسية كبج وحمار قبان دويبة شبه الخنفساء والقطع دود حمر تكون في الخشب تأكله والقزان البراغيث واحدها قذذ والقرنبا دويبة شبه الخنفساء طويلة الرجل والقرطع والقردعة قمل الإبل والقرعبل والقرعبلانة جميعا دويبة والقعثبان دويبة كالخنفساء والقعر النمل الذي يتخذ الكريات والقمعل طوير أسود قصير الرقبة والمنقار يأكل النمل والقوفل الذكر من القطى والحجل والقوبع طائر أحمر الرجلين كأن رأسه شيب مصبوغ ومنها ما يكون أسود الرأس وسائر حلقه أغبر وهو يوطوط والقهيبة طائر يكون بتهامه فيه بياض وخضرة وهو صنف من الحجل والكرز البازي واصله بالفارسية كرة والكعيت البلبل وجمعه كعتان وكذلك النغر وجمعه نغران والدخس دويبة تندخس في الماء والدخس أيضا الخلد وهي الفأرة العمياء ولباد طائر يلصق بالأرض لا يكاد يطير واللقوة العقاب وجمعها لقاء ممدود ويقال لها ملاعي مثل قطام وملاع وملاع ثلاث لغات والويحق طائر أخضر يصيد الوبار والعاقيم واللواء ممدود والجميع اللواءات طائر طويل العنق يلوي رأسه طويل الرجلين أدهس اللون مهزول والمشرة طائر صغير مدبج كأنه ثوب وشي والمصاعة طائر أخضر يمصع بذنبه يأخذه الفخ والقارية طائر أخضر وجمعه قوارن وملاعب ظله طائر يكون بالبادية والنساف طائر له منقار كبير والنهس ضرب من الصرد وجمعه نهسان والوسع طائر كالعصفور والجميع الوسعان والهديل الذكر من الحمام وهو أيضا صوت الحمام والعزهل الذكر من الحمام وجمعه عزاهل والهدبه طوير أغبر يشبه الهامة وهي أصغر منها والحبرور واليحبور ذكر ذكر الحبارة واليراعة طائر إذا طار بالليل فكأنه نار واليرخوم الذكر من الرخم وكذلك العدمل والبلح طائر اضخم من النسر وجمعه بالحان وهو كالكبش العظيم محترق الريش وقصب ريشه كقصب عظام البعير ابغث اللون لا, لا تقع ريشه من ريشه وسط ريش نسر ولا عقاب الا احرقته طويل الرجلين يصيد كل طائر لنفسه لا للناس ولا يقرب جيفة ولا ميتة والتبشر طائر والتنوط طائر واحدته تنوط ويقال تنوط واحدته تنوطة وسمي بذلك لأنه يدل خيوطا من شجرة ثم يفرخ فيها هبط طائر أغبر بعظم فرخ الدجاجة يعلق رجليه ويصوب رأسه ثم يصوت بصوت كأنه يقول أنا أموت والثبج ضرب من الهام يصيح بالليل أجمع كأنه يئن والجميع السبجان والأننط طائر يضرب إلى السواد له طوق كفوق الدبسي أحمر الرجلين والمنقار ويقال له الورشان ويقال إنه مثل الحمام إلا أنه أسود وصوته أنين أوه أوه وجمعه إنان وطائر يقال له خبل يصيح الليل أجمع صوتا واحدا يحكي ما خبل ما خبل ويقال للعقاب السهوم ويقال لها العثر ويقال لابن عرس السرعوب ويقال للوطواط عند أهل اليمن السروع والشيق طائر يسمى البرق وجمعه بركان والصدف طائر ويقال سبع من السباع والسلسل طائر والطوط الباشق وجمعه طيطان وإنما يفرق الطير ولا يصيد والطوط أيضا الخفاش والسحاء ممدود الخفاش والعطرفان الديك والعترس والعتريس الشيطان ويقال له عكب ومنه قولهم من يطع عكب يمشي منكبة والعجهوم طائر من طيور الماء كأن منقاره جلم الخياط والعجروف دويبة مستديات تطير على وجه الماء ويقال دويبة ذات قوائم طوال ويقال هو هذا النمل الذي رفعته عن الأرض قوائمه ويقال للدويبة التي تكون على وجه الماء الخيتعور والعجرم دويبة صلبة كأنها مقطوفة تكون في الشجر وتأكل الحشيش والعربد حية تنفخ ولا تؤذي والحفاث حية تنفخ إذا أوذيت ثم تنفش والجميع حفافيث والعرناس طائر كالحمام لا تشعر به حتى يطير من تحت قدمك والعريق والعريقطانة دويبة عريضة نحو الجعل والعلم الجرد الذكر وهو أيضا العضل والجميع العضلان والعسود الحية ويقال هي دويبة بيضاء كأنها شحمه يقال لها بنت نقى تكون في الرمل يشبه بها بنان الجوار والجميع العساود والعسودات وليث عفرين دابة مأواها التراب في أصول الحيطان تدور دارة وتندس في جوفها فإذا هيج رمى بالتراب صعودا والعفاس طائر ينعفس في الماء اي ينغمس وعقفان جنس من النمل والعقربان دويبة يقال إنها دخال الاذان والحمبد والحندلس أضخم القمل والخرشة ذباب وجمعه خراش والخرق جنس من العصافير والجميع الخرارق والدؤل والدؤل لغتان دابة والرهو الكركي والرهدلة والرهدنة والرهدون والرهدون طائر يشبه القبر ليست له قنزعة والزخرف طائر وجمعه زخارف وزغيم طائر أحمر الحلق وسائره أغبر والزاغ طائر صغير والسبر العقعق والسبد طائر لين الريش إذا قطر على ظهره قطرتان من ماء جرى الماء من فوق ظهره وجمعه سبدان والستل وجمعه ستلان طائر مثل النسر عظيم والسمام طائر يشبه السمان واحدته سمامة ويقال كاللفني بيض السماس وهو طائر مثل الخطاف لا يقدر على بيضه وكذلك الأنوق يعنون ذكر الرخم والسمنة والسمنة طائر أغبر أكحل العينين له ذنب طويل وجمعه سمنان والحرقوس والجميع الحراقيس ويقال له أيضاً النهيك دويدبة سوداء فوق البرغوث. باب الإناث من الحيوان. يقال للأنثى من الناس امرأة ومرأة ومرات ومرت وهي أبعد اللغات الأربع. ويقال هي زوج الرجل ولا تكاد العرب تقول زوجته إلا في شعر. وحليلته وحنته وطلته ومعزبته وعرسه وقعيدته وربضه وربضه وضعينته وشاعته وزخته ومزخته وحاله ويقال ثكلتك ثكلت الجسل وكذلك الرعبل وحوبة الرجل وحوبته وحيبته أمه وفيها اربع لغات أم وإم وأمة وأمهة والوائدة قيمة البيت الصالحة والوزيلة المرأة كائنة ما كانت في لغه هذيل ويقال للنعجة الطوبالة والهمجة فإن كانت مهزولة فهي الهرطة وجمعها هرط ويقال للغزالة الضبية فإن كانت طويلة العنق فهي العوهج والجابة المدرة حيث جاب قرنها أي شق اللحم للطلوع ويقال للبقرة المهات وجمعها مهن والفنات وجمعها فنوات والحيرمة وجمعها حيرم والخزومة والغيطلة واللآت والسنم والعيناء وجمعها عين سميت بذلك لعظم عينيها ويقال للشات التي تكون للمرأة تحلبها التيمة ويقال للتي تشد عند زبية الصائد يصيد بها اليعرة ويقال للأنثى من الحمير الحمارة والأتان والصعدة وجمعها صعاد والبيدانة منصوبة إلى البيداء وهذا الاسم لا يقع إلا على الوحشية خاصة ويقال للأنثى من السباع اللبؤة ويقال للأنثى من ويقال للأنثى من الضباع الضبع وأم عامر والزيخة وجعار وجئل وأم الهمبر في لغة بني فزار وغيرهم يقول الحمارة ويقال للضبع أيضا أم خنور والجن عشو والعيثوم والعسواء لكثرة الشعر ومن أسمائها حضاجر والضبغطرة ويقال للأنثى من الأرانب عكرشة ويقال للأنثى من الوعول أروية وثلاث أراوية إلى العشرة والكثير الأروى ويقال للأنثى من القرود منة وقشة ويقال للذئبة سلقة وإلقة والجميع سلق وإلق ويقال لها أيضا جهيزة ويقال للفيلة العقرقل والعيثوم ويقال للطبع أيضا العيثوم والعنجهة القنفذة الضخمة ويقال للأتان الكثيرة اللحم علجوم وكذلك الضبية إذا ودقت والجميع العلاجيم ويقال للأنثى من النمور الختعة والسن دأوة ويقال السن دأوة الذئبة ويقال للكلبة اللعات واللعوة وجمعها لعن فإن كانت مستعجلة تشتهي الفحلة فهي المعاوية والقضاعة اسم لكلبة الماء ويقال للأنثى من العناكب العنكبات والفدش والعفي والمولة والهبون والكهدل ويقال للأنثى من العقبان اللقوة والخاتية لاختياتها وهو صوت جناحيها إذا قبضت ويقال لها الخدارية للونها مشتق من الخدرة وهي السواد والشعواء لتعقف منقارها والصقعاء لبياض رأسها والفتخاء للين جناحيها ويقال للجرادة عنذوان وجمعها عنذوانات وأم عوف والقبصة وجمعها قبص والسرعوفة وكل خفيف سرعوف ويقال لأم حبين حبينة والوحرة والهيسة والحبابة دويبة سوداء تكون في الماء طويلة الأرجل والصرفة دابة تبني بيتا حسنا تكون فيه ومن كلامهم أصنع من صرفة ويقال للعقرب شبدعة وشبوة معرفة لا تنصرف والدساسة حية منكرة تندس في الرمل والحمكة القملة ويقال ذلك للنملة وجمعها حمك والهراعة والهرنوع والهرنع القبلة الكبيرة وقالوا هي الصغيرة والجميع الهرانع والقمعة الذباب الأزرق العظيم وجمعها قمع يقع على رؤوس الدواب فيؤذيها والشذات ذبابة وجمعها شذا مقصور قال الكسائي هي ذبابة تعض الإبل ومنه قيل للرجل آزيت وأشزيت والنعرة ذبابة تسقط على الدواب فتؤذيها ومنه قيل حمار نعر إذا كان لا يستقر في موضع والشعراء ذبابة تدخل في أنوف الدواب وجمعها شعار مثل صحراء وصحار واللقاعة ذبابة وجمعها لقار والقمقامة أول ما تكون لا تكاد ترى من صغرها ثم تكون حمنانة ثم قوادا، ثم حلمة والقملة دابة صغيرة وجمعها قمل وواحدة السلاحف سلحفات وسلحفية وهي دويبة والحلكاء دويبة تغوص في الماء والخليع اسم للغول والخوتع ذباب الكلاب والدعداعة حية سوداء يأكلها بنو فزارة والدعبوبة مثلها والدعاعة نملة ذات جناحين والعث دويبة تقرض الوطاب والدعموس دويبة صغيرة تكون في الماء والدعشوقة دويبة تشبه الخنفساء وإنما قال ذلك للصبية وللمرأة القصيرة تشبيها بها والدثيمة والفرنب والغفة الفأرة وكذلك الزبابة وجمعها زباب والقنفعة الفأرة وكذلك القنفذة وقد تقنفعت أي تقبضت والزلماء الأروية ويقال أنثى الصقر والصرارة عقاب كدراء فيها تخطيط يقال إنها لا تصيد إلا الحيات والضجرة طائرة صغيرة ويقال للرخمة حفصة وعجينة وأم عجينة والعجز الزمجة التي تصيد وجمعها العجزان ويقال للأنثى من الطائر الذي يقال له ساق حر عكرمة وكذلك الحمامة الأنثى ويقال لأنثى النسر عنزة والجميع عنوز وكذلك الأنثى من الصقور والغفافة القطاط وجمعها غطاط ويقال لها قطعة معرفة لا تنصرف ويقال قطاط مارية ملساء ويقال لها هوذة وجمعها هوذ والفاسياء الخنفساء وفالية الأفاعد ويبه شبيهة بالخنفساء والقلوس الحبار الانثى والفقاقة خفيفة القاف وجمعها فقاق عصفورة قصيرة الرجلين بلقاء بسواد وبياض نصفين ويقال للأنثى من الحجل القعيطة واللخم سمكة ضخمة والأطوم سمكة غريضة الجلد تخصف النعال بجلدها ويقال ذلك أيضا للبقرة لغلظ جلدها والمارية البقرة أيضا والنغفة دودة صغيرة تؤثر في الجلد والمؤذنة والجميع المآذن طائرة صغيرة نحو القنبرة والنهقة طائرة صغيرة غبراء طويلة المنقار والرجلين والرخبة واليحمورة طائرة وجمعها يحامر واليسروعة دود تكون في الشوك والحشيش وجمعها يسروع ويقال يسروع وأسروع ايضا والجشنة والجشينه طائرة سوداء تعشش بالحصى. باب أولاد الحيوان يقال لولد الإنسان الضنء والضنء لغتان والفتح أكثر والنجل الولد والزغلول الولد الذكر ويقال له بلغة أهل اليمن العصيفير والهبي والأنثى هبية والهبيخ والأنثى هبيخه والقرمل الصغير من الإبل والجميع القرامل والقرملي ولد العربية من البختي والحمل والعمروس والبذج وجمعه بزجان والبرق وأصله بالفارسية بره كله ولد النعجة والربح من أولاد الغنم والعطعط الجدي والجلام الجداء واحدها جلم والحلام والفلان واليعر واليعمور والجميع اليعمير والهادي كله الجدي والفرير ولد البقرة وجمعه فرار وكذلك الفرقد والغرى والذرع والفز وجمعه أفزاز ويقال له أيضا يعفور ويقال لولد الحمارة الفور والهمبر وأمه أم الهمبر ويقال لولد الفيل الدغفل ويقال لولد الأسد الشبل والقسمل والجميع القسامل بلغة أهل عمان ويقال له الفرهود والجميع الفراهيد والفراهيد أيضا من أولاد الوعول بلغتهم أيضا والشيع من أولاد الأسل ويقال لولد الضبع فرعل والأنثى فرعلة ويقال هو ولد الوبر من ابن آوة والسمع ولد يقع بين الذئب والضبع فيجمع خبث الذئب وقوة الضبع وكذلك النهسر وكذلك العسبار وجمعه عسابر ويقال بل هو ولد يقع بين الضبعان والذهبة ويقال له أيضا الزوران والعصبور ولد يقع بين الذئب والكلبة ويقال بين الكلب والزئبة والديسم ولد يقع بين الثعلب أو الذئب والكلبة ويقال لولد النحل أيضا ديسم والبنيب زانوا ولد يقع بين التيس والنعجة والكبوسل ولد يقع بين الجعل والخنفساء ويقال لولد الخنزير خنوص وجمعه خنانيس ويقال لجر الفهد العوبر والفصعل وولد الذئبة وولد العقرب أيضا يقال له الفصعل والكتع من أولاد السعارب وهو أردأها والجميع الكتعان والهجرس ولد الثعلب واليامل فرخ القنفذ ويقال لولد الضبية يعفور ويعفر ويعفر كله مجري ويعفر غير مجري أربع لغات ويقال لولد الأروى الغفر وجمعه أغفار ويقال لولد الأرنب الخرنق والجميع الخرانق والخزز والجميع الخزان ويقال لفرخ الطائر الجوزن ويقال لولد الفأرة الدرص والجميع الادراس ويقال لفرخ الطائر الذي يدعى الكبار الحبرور والحبرير ويقال لفرخ الدجاجة فرخ وفروج لغتان ويقال لفرخ القرد الزعقوق والجميع الزعاقيق والسلف فرخ القطاط والحجلة جميعا وجمعه سلفان وكذلك السلك وجمعه سلكان مثله سواء والأنثى سلكة والمقعد فرخ النسر والصوم فرخ النسر ايضا ويقال فرخ العقاب والقلطي الصغير من كل شيء وجمعه قلطيون والقوش الصغير وأصله عجمي والقوب أي والقابية البيضة التي تنقشر عنه والهيثم فرخ العقاب وفرخ النسر والتلدة فرخ العقاب أيضا والياموم فرخ النعامة وكذلك الحفان باب شهوة النكاح يقال لشهوة الإنسان شبقه وقد شبق شبقا. وغلمته ويقال قطم قطما للرجل والمرأة وأصل ذلك للبعير ويقال غلام غليم وجارية غليمة ويقال هاج الفحل يهيج هيجا وهيجانا وطاط يطيف طيوطا فهو طاف وطائط وهو الذي يهدر في الإبل فإذا سمعت صوتا ضبعت ويقال استودقت الفرس وودقت واستعسبت والسؤاد الغلمة ويقال للناقة هكعة وهديمة وضبيعة ومبلمة وقد أبلمت إبلاما إذا ورم حياؤها من شدة الضبعة وبها بلمة شديدة وقد ضبعت وأضبعت وهكعت وهدمت ويقال ناقة مستحرمة وحرمة كما قالوا في الشات والجميع الحرامة ويقال استأتت استيتاء ويقال نعجة حانية بينة الحنو وقد حنت واستوبلت وبها وبلة شديدة وقد وقد اغتلمت تيس وهب واهتب وهاج وصرفت الكلبة صروفا وظلعت ظلوعا وأجعلت واستجعلت واستطارت ويقال أجعلت الذئبة فهي بجعل واستقرعت البقرة واستدرت الشات استدرارا باب النكاح الباه والباء والباءة والباهة والسر والليزاق واللهو كله النكاح ويقال دعظ الرجل ذكره في المرأة دعظا ودعظمه دعظمة إذا أوعبه فيها ويقال زعبها زعبا إذا نكحها فملأ فرجها بفرجه ولا يكون ذلك إلا من ضخم والهرج كثرة النكاح ويقال رجل طروح إذا نكح أحمل ويقال لقوة لا قد قبسا فاللقوة السريعة اللقاح والقبس السريع الإلقاح والفهر ان ينكح الرجل المرأة ثم يتحول عنها إلى غيرها فينزل وقد نهي عنه ويقال دهفش الرجل المرأة دهفشة جم شهر ويقال قسبرها قسبرة وقفشها قفشا نكحها وكذلك هكها هكا وكاشها كوشا وأرها أرا وحطأها وفطأها وخجأها ومحزها ومثنها ونجرها ولامسها وباضعها وجامعها ووطئها ولتأها وباعلها وباشرها وطمسها وعسلها وغسلها وفحل غسلة وغسيل يكثر الضراب ولا يلقح وزخها وخلجها ونخجها ونخبها ونشلها ونقصها وعصدها وعزدها وشطرها ودسمها ودمسها وخالقها ورطأها ووعسها ومسحها وهرجها ودرسها ومعسها وباكها وبكها ورطمها ودحمها وحشأها وقفشها ولخبها يلخبها ويلخبها لخبا ومخنها ومحجها ومخجها وختئها ودحاها كل ذلك إذا نكحها ويقال كام الفرس كوما وطرق ونجا وعاس وكاش الحمار كوشا وباك بوكا ويقال عفقها عفقا إذا اتاها مرة بعد مرة ويقال لذوات الحافر نزى نزوا ويقال قع البعير والظليم وقاع وضرب البعير وقرع وطرق وتوسنها وتسنمها إذا ركب فوق سنامها وعاسها ويقال ملخ الضبعان ويقال لذي الظلف سفد وزقق وتيس ذقفة وقفط وقمط وقرع تهيأ للضراب ويقال في ذي البراثم عاضل الكلب معاضلة وعظالا ويقال لكل فحل نزا ما خل البعير والسفاد للسباع أيضا ويقال للطير سفدها وقمطها وتجثمها تجثما علىها وزجل الطائر وزجل وزج سفدها وعسب الفحر طرقه باب الحمل يقال للمرأة أول ما تحمل قد نسأت تنسأ نسأ فهي نسأ على مثال فعل ونسوء على مثال فعول ويقال امراه مجح للحامل المقرب واصل الإجحاح في السباع ويقال لها إذا دنا ولادها قد مخضت ومخضت فإذا ضربها الطلق قيل قد طلقت ويقال في ذوات الحافر إذا حملت أعقت فهي عقوق والأصل معق ويقال أقصت فهي مقص إذا كرهت الفحل بعد حملها وخيل مقاص وإذا دنا نتاج الشات قيل أقربت فهي مقرب ويقال للأتان أول ما تحمل أتان جامع فإذا استبان حملها وصار في ضرعها لمع سواد فهي ملمع والحائل والعائط التي لا تحمل فإن مكتت بعد حملها سبعة أيام فهي فريش وجمعها فرائش ويقال للفرس والأثان وسقت إذا ارتجعت أي أغلقت رحمها على ماء الفحل واشتملت على الولد فإذا تحول الماء علقة قيل لها ملمع فإذا صار مضغة فهي نتوج فإذا نفخ فيه الروح وتحرك في بطنها فهي مركض فإذا عظم بطنها فهي عقوق ومحق وقد أعقف فإذا دنا نتاجها فهي مقرب وقد أقربت والجميع المقاريب فإذا دفعت اللبن في ضرعها فهي دافع ومرد ويقال للناقة إذا حملت خليفة فإذا استبان حملها قيل قرحت فهي قارح وهن قوارح وقد قرحت إذا لقحت وهي قارح نحو من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما ويقال, ويقال قد فجأت فجأا إذا عظم بطنها ويقال لها عشراء إذا أتت عليها عشرة أشهر من حملها ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع وبعد ذلك والجميع عشار ويقال أدنى الناقة فهي مدنية وجمعها مدان فإذا خشي عليها الحدث في العام المقبل سقي عليها فألقي ما في بطنها فيقال مسيتها مسيا إذا استللته من بطنها ويقال ظنت المرأة وضنأت وأضنأت إذا كثر ولدها والضنى في لغة طي كفرة الولد باب سقوط الولد لغير تمام يقال أسقطت المرأة والولد سقط وسقط وسقط والمنصل التي تلقي ولدها وهو مضغه وقد أنصلت إمصالا ويقال, ويقال للناقة في مثل ذلك رجعت ترجع رجاعا وسبطت فهي مسبط وغضنت فهي مغضن والولد غضين واخفدت فهي خفود وكان ينبغي أن يقال مخفد وزكأت به ودمصت به فإن ألقته قبل أن يشعر ويشعر لغتان قيل قد أملفت فهي مملط والجنين مليط وإن ألقته وقد أشعر قيل سبغت فهي مسبغ وإن بلغت الشهر التاسع ثم وضعت قيل خصفت به تخصف خصافا فهي خصوف والخداج من اول خلق ولدها الى قبل التمام ويقال خدجت الناقه فهي خادج اذا كان الولد تاما فان كان ناقص الخلق قيل اخدجت فهي مخدج والولد مخدج وان كان لتمام وقت النتاج فإن تم حملها ولم تلقه فهي حين يستلين بها الحمل قارح ويقال مخضة الناقه تمخض مخاضا فهي ماخض من نوق مخض وذلك إذا دنا نتاجها فإن أردت الحوامل قلت نوق مخاض واحدتها خليفة على غير قياس وأملفت فهي مملص وأزلقت فهي مزلق إذا ألقته لغير تمام ويقال ناقة معجال إذا لم يتم ولدها وجمعها معاجيل والواحدة معجل والولد معجل وإن كان قبل التمام بشهر أو نحو ذلك وهو مما يعيش ويقال في مثل ذلك لزوات الظلف شاء حوامل فإذا تم حملها قيلة أرأت فهي مرء وشاة مرد حين يعظم ضرعها ويرم حياؤها ويقال للبقرة إذا كرهت الفحل ولقحت أقصت وكذلك الشات ويقال في مثل ذلك من ذوات البراثني أجحت الكلبة فهي مجح ويقال كانت الضبة إذا جمعت البيض في بطنها وكذلك الجرادة ومكنت أيضا مكنا إذا باضت وأمكنت وقيل ضبة مكون للتي بيضها في بطنها واسم البيض المكن والواحدة مكنة ويقال في مثل ذلك من الطير جمع الطائر تجميعا إذا جمعت البيض في بطنها وسرأت إذا باضت وسرقها بيضها ويقال أرتجت الدجاجة إذا امتلأ بطنها بيضا ومكنت فهي مكون وأقطعت إقطاعا وأقفت إقثافا إذا انقطع بيضها باب الولاد يقال للمرأة ولدت ووضعت ونفست وهي نفساء ونفساء ونفساء وجمعها نفاس ونفس ونفاس والولد منفوس ما دام صغيرة ويقال لمثل ذلك من الحافر نتجت الفرس ونتجت هي فهي منتوجة فإذا كان الولد في بطنها فهي نتوج ويقال لها فريش وجمعها فرائش وهي عائض وخليف والشافع التي يتبعها ولدها أو يكون في بطنها ويقال لمثل ذلك من ذوات الخف نتجت الناقه فهي نتوج وأنتجت فهي نتيج وأنتجت إذا أخرجت ولدها فوضعته ويقال لها عائذ أيضا كما يقال لذوات الحافر والجميع العوائز وإن مات ولدها أو ذبح ساعة يقع فهي سلوب فإن عطفت على غير ولدها فرأيمته فهي رائم فإن لم ترأمه ولكنها تشمه فهي علوق والصعود التي تعطف على ولد غيرها من غير أن يكون لها ولد فإن عطفت على ولد غيرها فهي بسطن ويقال لذوات الأظلاف قد ولدت الشات والبقرة ووضعت وهي ربا حين تضعه إلى خمسة عشر يوم وقال بعضهم إلى شهرين وغنم الرباب على فعال ومثل الربى من الضأن الرغوث وهي التي ترضع ولدها وقالوا في السباع دمصت ووضعت مثل ما قالوا في الناس والغنم باب ما يخرج مع الولد وما يكون في الرحب المشيمة للمرأة وهي التي فيها الولد وجمعها مشيم ومشائم ويقال للموضع الذي تلد فيه المرأة وتنتد فيه الناقة المثبر وجمعه مثابر مفعل من السبرة وهي الحفرة والسلا جلدة فيها ماء أصفر تنشق على وجه الصبي ويقال لها من ذوات الحافر السابياء والجمع السوابي والغرس والجميع الأغراس وقد يستعار للناس والسخد الماء الذي يقول في السابياء ومنه قيل رجل مسخد إذا كان ثقيلا من مرض ويقال له أيضا الشاهد وجمعه شهود والصلد والصئه ما يخرج من حياء الشاة بعد ولدها من دم وماء وغير ذلك باب نعوت الحيوان مع الأولان يقال امرأة مطفل معها طفل ومصب ومصبية ومصبية معها صبي وفرس مفل ومفلية معها فلو والأتان مثلها وفرس ممهر ذات مهر فإذا مشى مع أمه فهي متل ومثلية لأنه يتلوها اي يتبعها والمشدن الذي قد تحرك ولدها وشدن والعب والعبية التي لا تكاد يموت لها ولد والرقوب التي لا تكاد يعيش لها ولد معها عجل ومذرع معها ذرع وسبعة مجر ومجرية لها جراء وضبية مغزل لها غزال ومشدن إذا شدن ولدها أي تحرك وأروية مغفر لها غفر وشاة مفذ ومفرد وموحد إذا كان لها ولد واحد فإن كان لها اثنان فهي متئم باب أحوال المولود من صغره إلى كبره على التدريج في الناس وغيرهم يقال لولد الإنسان أول ما يولد وليد وطفل وصبي ثم شدخ وجفر ثم جحوش فإذا قوي وخدم فهو حزور ومترعرع فإذا قارب الحلم فهو يافع وجمعه يفعه فإذا احتلم فهو حالم ومدرك فإذا خرج الشعر في وجهه فهو طار وقد طر شاربه فإذا التف الشعر في وجهه فهو مجتمع ثم شارخ وجمعه شرخ ثم صمل إذا تمت شدته ثم كهل ثم شيخ مسن ثم قحم وقحر وقحارية فإذا خلق فهو انقحل ثم نهشل فإذا قصر خطوه وضعف فهو دالف فإذا انحنى وضمر فهو عشمة وعشبة فإذا بلغ إلى أقصى السن فهو هرم فإذا ذهب عقله من الكبر فهو خرف وهم وإذا خرج ولد الفرس في غير ماسكة ولا سلم فهو سليل فان خرج في الماسكة والسلا فهو بقير وما دام ضعيفا ترعد قوائمه فهو مترغف فاذا اشتد واستن فهو شادن وقد شدن شدونا وتنبت سنياته لخمسة ايام من منتجه اذا كانت امه قد نضجت به وذلك الى اي أحد عشر شهرا فإذا لم تنضج به نبتتا في تسعة أيام ونبتت رباعيته لشهرين وينبت قارحه فيما بين ثمانية أشهر إلى تسعة أشهر ولا يقع عليه اسم الفلو حتى يفتلى عن أمه أي يفطن ثم هو ثلو حتى يحول عليه الحول وهو حولي حتى يتجازع ويدنو من الإجذاع فهو متجاذع حتى يجذع وأول إجذاعه أن يستتم حوليه جميعا وهو جذع حتى يحفر واحصاره أن تتحرك الثنية التي من وراء رواضعه وهو يضم إلى الجذاع حتى تسقط ثنية ويقع عليه اسم الاحصار فيقال محفر ثم يبدي وابداؤه فيما بين ثلاثين شهرا الى ستة وثلاثين شهرا وهو خروج ثنيته فاذا طلعت فهو ثني فلا يزال ثنيا حتى يحفر للارباع فهو كحال الثني في الاحفار غير انه ينسب الى الارباع فيقال قد احفر للارباع فاذا سقطت رباعية وابدى الاخرى فهو رباع. وبين إبداء ثنيته إلى إبداء رباعيته تسعة أشهر إلى الحول والقارح كذلك ثم لا يطعن في سنه بعد القروح ولا ينقص حضره ولا يوضع في المضمار ثمانية حجج هذا لعامة الخيل وعواليها وشياطينها يحتملن ذلك عشر سنين بعد القروح وتوضع في المضمار وفيه بقية وملبس ولا يسمى مذكيا حتى يذهب حضره وتنقطع مراهنته فإذا كان كذلك فهو المذكي فإذا عجز ان يحب سريقه فهو ماج فإذا ذهبت قوته وتحاتت اسنانه فهو ألطع وإذا وضعت الناقة فولدها حين تضعه سليل قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى فإن علم فإن كان ذكرا فهو سقب وأمه مسقب وإن كان أنثى فهي حائل فإذا قوي ومشى فهو راشح وأمه مرشح فإذا ارتفع عن الراشح فهو جادل فإذا مشى مع أمه فهو مشبل فإذا حمل في سنانه شحما فهو مجذ وهو مكعر ايضا وهو في هذا كله حوار فإذا غلظ جسمه واشتد فهو زخرب فإن كان في أول النتاج فهو ربع والأنثى ربع وإن كان في آخر النتاج فهو هبع والأنثى هبع والربع هو الربعي والهبع هو الصيفي فإذا حمل على أمه فلقحت فهي خريفة وجمعها مخاض على غير قياس وهو ابن مخاض والأنثى بنت مخاض وذلك لاستكمال السنة من يوم ولد ودخول الثانية فإذا نتجت أمه وذلك بعد سنتين ودخول الثالثة وصار لها لبن فهي لبون وهو ابن لبون والأنثى بنت لبون فإذا فصل أخوه وذلك لاستكمال ثلاث سنين ودخول الرابعة فهو حق والأنثى حقة سمي بذلك لأنه استحق أن يحمل عليه ويركب حتى يستكمل أربعة فإذا أتت عليه الخامسة فهو جذع والأنثى جذعه فإذا ألقى ثنيته وذلك في السادسة فهو ثني والأنثى ثنية فإذا ألقى رباعيته وذلك في السابعة فهو رباع والأنثى رباعية فإن ألقاهما جميعا في عام فهو مقحم ولا يكون ذلك إلا لابن الهرمين فإذا ألقى السن التي بعد الرباعية فهو سدس وسديس والأنثى في ذلك مثل الذكر سدس وسديس وذلك في السنة الثانية فإذا فطر نابه فهو بازل والأنثى في ذلك أيضا مثل الذكر بازل وذلك في السنة التاسعة فإذا أتى عليه عام بعد ذلك فهو مخلف وليس له اسم في سنه بعد الإخلاف ولكن يقال بازل عام وعامين ومخلف عام وعامين وكذلك ما زاد والأنثى مخلف أيضا مثل الذكر بغيرها فإذا عظم ناب البعير بعد البزول واشتد فهو عود والأنثى عودة فإذا ارتفع عن ذلك فهو قحر فإذا أكلت أسنانه وقصرت فهو كاف فإذا انكسرت أسنانه فهو ثلب والأنثى ثلبة فإن ارتفع عن ذلك فهو ماج وذلك لأنه يمج ريقه لا يستطيع أن يمسكه من الكبر واللطلط من النوق الكبيرة السن والعزوم التي قد أسنت وفيها بقية من شباب والكزوم الهريمة والضرزم مثل العزوم أو نحوها والجمعاء المسنة والدردح التي أوكلت أسنانها من الكبر وكذلك العرزم والكحكح والدلوق التي تكسرت أسنانها فهي تمد الماء والدلقم التي ينكسر فوها ويسيل مرغها وهو اللعاب ويقال لولد الماعزة والضائنة ساعة تضعه ذكرا كان أو أنثى سخلة والجميع سخال والجميع سخال ثم هي بهمة للذكر والأنثى وجمعها بهم فإذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها فيها، فما كان من أولاد المعز فهي الجفار واحدها جفر والأنثى جفرة فإذا رعى وقوي فهو عريض وجمعه عرضان والعتود نحو منه وجمعه أعتدة وعدان وأصله عتدان وهو في هذا كله جدي والأنثى عناق فإذا أتى عليها حول فالذكر تيس والأنثى عنز وشاة ثم يقول جذعا في السنة الثانية والأنثى جذعة ثم يكون ثنيا في الثالثة والأنثى ثنيه ثم رباعيا في الرابعة والأنثى رباعية ثم هو سدس وسديس والأنثى سديس أيضا وذلك في الخامسة وسالغ في السنة السادسة والأنثى سالغ أيضا ويقال صالغ بالصاد وقد تصلغ الشات بالخامس وليس بعد الصالغ سن وكذلك البقر هو أول سنة تبيع ثم جدع ثم ثني ثم رباع ثم سدس ثم صالغ وهو أقصى أسنان فيقال صالغ سنة وصالغ سنتين وكذلك ما زاد وأما الحافر كله فمنتهاه الحول الرابع والضأن مثل المعزي من حين يجذع إلى آخر الأسنان وموضع العريض والعتود من المعز للضأن خروف والأنثى خروفة وحمل والأنثى رخل والجميع رخال وأول ما يولد الظبي فهو طلن ثم خشف فإذا طلع قرناه فهو شادن فإذا قوي وتحرك فهو شصر والأنثى شصرة ورشأ وجاذل وجادل وجادن ثم جذع ثم ثني فلا يزال ثنيا حتى يموت لا يزيد عليه والجداية الذكر والأنثى جميعا ويقال لولد الأتال جحش من حين تضعه أمه إلى أن يفصل من الرضاع فإذا استكمل الحول فهو تولب ويقال للجحش عفو وعفو وعفو وعفن منقوص في لغة طيب ويقال لولد النعامة رأل والأنثى رألة والجميع رئال وثلاثة أرأل والحثان ولد النعام واحدها حفانة بالهائل الزكر والأنثى جميعا ويقال لفرخ الضب حين يخرج من البيضه حسل ثم غيداق والغيدق ايضا للصبي إذا لم يبلغ ثم مطبخ ثم خضرم ثم ضب مدرك والجراد أول ما يكون فهو سروة فإذا تحرك فهو ذبل قبل أن تنبت أجنحته ثم يكون غوغاء وبه شبه غوغاء الناس ثم هو كتفان الواحدة كتفان فإذا صارت فيه خطوط مختلفة فهو خيفان واحدته خيفانة ثم يكون جرادا ويقال لولد القراد أول ما يكون قمقامه وهو صغير لا يكاد يرى من صغره ثم حمنانة ثم قراد ثم حلمة باب الشباب يقال للشباب الغرانقة واحدهم غرانق والشارخ الشباب وجمعه شرخ ويقال امرأة مفانق شابة وهي أيضا التي لم تفطض والغرير الشاب بين الغرارة وإذا امتلأ الرجل شبابا قيل غطى يغطي غطيا وغطيا والغلواء أول الشباب وسرعته والغيسان الشباب ويقال غيسان الشباب غضارته والمسبكر الشباب المعتدل وموهد الشباب حسنه وصفاؤه ويقال شباب عسلج سريع ناعم ويقال شباب عبعب تام والمطرهم المعتدل التام باب الهرم يقال للشيخ إذا ولى وكبر عسى يعتو عصيا وعس وعسى يعسو عصيا ويقال تسعسع تسعسعا وانسمى انثماما فإذا كبر وهرم فهو الهلوف والهبل والجلحابة والجلحاب والعشمه والعشبة والقحر والقحب والدردح فإذا اضطرب من الكبر فهو منودل وقد نودل نودلة فإذا لم يعقل من الكبر قيل قد أثند فهو مفند وأهتر فهو مهتر وتقعوش الشيخ كبر وتقعوش البيت تهدم والعل واليفن والحوقل والقشعم الكبير والذكاء السن وقد ذك الرجل فهو مذك اذا أسنه ويقال درهم فهو مدرهم إذا كبر وضعف ويقال للشيخ الكبير الجلدح والجلادح والجميع الجلادح والديسق والطل الكبير والعلهب المسن من الناس والظباء والأنثى علهبه ويقال رجل عزهات وعنزهوة وعنزهاني وهو الكبير الذي قد ترك له ورجل قحم وامرأة قحمة وهو الكبير المسن والقحر والقحارية من الإبل بعد البزول والقرهب والقرهم المسن من البقر ويقال للمسن من الضباء والرجال قشعم ويقال للمسن من النسور والرخم قشعم وقشعام والقعظم والقضعم المسن الذاهب الأسنان ويقال رجل قلحم وقلعم هرم والقلحم اليابس الجلد والقنسري بضم القاف وبكسرها لغتان الكبير السن وكذلك القنسر والقهقب خفيف الباء المسن الضخم ويقال رجل كنتي كبير السن والقهم المسن من كل شيء وجمعه قهوم ورجل, ورجل ناخص وامرأة ناخصة وهم الكبيران الضعيفان مع قلة عقل والهجهاج والهجهاجة المسن ويقال امراه همرش كبيرة وكذلك الشهلة والقنفرش والجحمرش والشهربة والشهبرة مقلوب والصلقم والعيض موز والفرشاح الكبيرة واللطلط الهرمة من النساء والنوق وكذلك الكزوم من الإبل ويقال للنعجة إذا هرمت هجمة باب اسماء النفس وبقيتها يقال للنفس الحوباء والجرشة والقرونة والقرينة والقرون ويقال وقنت لهذا الأمر جروتي أي نفسي ويقال أنت أعلم بما في سبحانك مني أي بما في نفسك ويقال لها الكذوب وجمعها الكذب ويقال ما له بضم ولا بذم وهما النفس ويقال البزم احتمال الرجل لما حمل ويقال لها النقيبة والنقيمة ويقال إنه لميمون النقيبة إذا كان مظفرا ويقال لها الضرير والقتال ويقال القتال بقيتها ويقال لها النسيس ويقال هو بقيتها ويقال هو الجهل ويقال لها الشراشر ويقال بقيتها ويقال الشراشر المحبة والذماء والحشاشة بقيتها باب الطبيعة والخلق يقال إنه لكريم الطبيعة والسجية والسجيحه والسرجوجة والسرجيجة والشيمة والدسيعة والخيم والغريزة والنحيفه ويقال هي النجيسه والخليقة والسليقة ومنه قولهم هو يقرأ القرآن بالسليقة أي بطبع لا بتعلم وهي أيضا الخشيبة والسعوف على لفظ الجميع باب العقل والرأي يقال إنه لذو بزلاءة أي رأي يرجع إليه وكذلك المخلوجة وإذا لم يقل للرجل رأي قيل ما له زبر وجول وبذم وأكل وحجر وصيور وأحور وزور وحجر وحجا أي ما له عقل ويقال رجل محت محوط وهو العاقل ورجل ذو مسك وبه مسكة أي عقل ورأي يرجع إليه وأصل المسكة البقية والهرمان العقل والراي باب الحمق وضعف العقل والجنون الهفات واللفات والهلباجه والتعبق والأعفق والرطيء على مثال فعيل والعباماء والهوهات والباحر والهجرع والقصل والهلبوث والعفنجج والخضاض والغذر والجخابة واليهفوف والدفنس والدفناس والأوره والرطيط والرطل والمرأة رطلة والطيط والمرأة طيطة والبوهة والجعبس والفدش والخوعم والداعك والدوى والعجان والعفالل والقندعل والقنزعل واللياغة والمدش والوغب والوقب والهيدب كله الرجل الأحمق ويقال رجل مجع وامرأة مجعة وكذلك المجعة والهكعة وهو الذي إذا جلس في مكان لم يكد يبرح فإذا كان مع الحمق كثرة لحم قيل رجل ضفز ملدم خجأة ضفندد ضوكعة وأز ويقال وأنم بالنون والمرأة وَأَنَةٌ والفقفاقة الأحمق المخلط والألف العي والهبيت الذاهب العقل والخجأة على مثال فعل وهو الأحمق الكثير اللحن الثقيل والألفة الأحمق والرديغ الأحمق الضعيف والأمة البلخاء الحمقاء والمرأة الشفشلق الشفشليق الحمقاء الكثيرة الكلام والنعثل الشيخ الأحمق وفيه نعثلة أي حمق ويقال امرأة وقبة وجلبانه وجلبانة وجربانة حمقاء ويقال للرجل الضعيف العقل ما أنت إلا بغامة وامرأة بهلق حمقاء وفيها بهلقته والتغبيق التحير وذهاب العقل والألس ذهاب العقل والرعبل المرأة الحمقاء والرعالة والرعونة الحمق والحارض المفرط الفمقي ويقال أحمق مائق ودائق وداعق وضاجع وفاك وتاك وناصل كله اتباع ويقال امرأة خذعل حمقاء وكذلك الخرمل والجميع الخرامل والداعكة الحمقاء الجريئة ويقال رجل دنع من قوم دنائع نسل أحمق ورجل الرهدل ضعيف العقل والسباه والمسبه الذاهب العقل وكذلك المسلوس والطيخة الأحمق القذر والقابعاء والقبعة الحمقاء والرجل القباع الأحمق والقصلة الحمقاء والملغ الأحمق الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ورجل ممتلخ العقل وممتله اي لا عقل له ورجل مهبوط ضعيف العقل ويقال في عقله وكف أي ضعف والهبنك الكثير الحمق ويقال هباء من الناس ليس لهم عقول ورجل هجهاج جاف أحمق والهيفك المرأة الحمقاء ويقال رجل همجة وامرأة همجة أحمقاء ويقال لمن عضته الحية سليم فإذا عاش وذهب عقله فهو مسهب، والعته قلة العقل وهو رجل معتوه والصابه المصاب في عقله والأولق والألاق والألق المجنون وهو رجل مألوق ومؤولق مثل معولق والسلغد الأحمق المضطرب ويقال إنه اللئيم ويقال الأكول باب الطول يقال للرجل الطويل الشرعب والشوقب والصلهب والشوذب والصقعب والشرجب والسلهب والجسرب والسلب والقسيب والسرحوب والعبعاب والعشنة والعنشة والعنطنط. والعنشنش والاعيط وأكثر ما يراد بالاعيط طول العنق والاسم العيط والأنثى عيطاء والجمع عيط والشرواط والشمحوط والممغط والممهك والعشنك والأشق والأمق والخدق والشبق والشمقمق والسهوق والسوحق والنعنع والشعشع والشعشعان والشعشاع والشعشعاني والهجرع والشعلع والهجنع والشرمح والشناحي ويقال هو شناح كما ترى والبتع والشيضم والخلجم والقلعم والسلجم والسرطم والمتماحل والمخن واليمخور والحرجل والاسقف والاخلج والمسعر والباخن والجلحب والسبروت والسرياح والعمرد والخناب والسمغد والشراعي والطريم والطوط والطواط والطاطُ والطيط والقدعاج والمقدعج والبلع والهجهاج والهرطال والهقور والهلقام والهلقامة فإذا كان مع الطول رقة فهو السرعرع والجعشوش وإن كان مع الطول ضخم فهو جسر وضبارك وضبارك وإن كان مع ذلك عظم شخص فهو شخيص بين الشخاصة وإن كان معه سواد فهو دحصمان ودحمسان والتار الطويل الممتلئ العظيم والفيلم العظيم والهجنع الطويل الضخم والعبهر العظيم فإن كان معه حسن فهو أصحوان والمرأة أسحوانة والسنيع الطويل الحسن الفاضل وقد سنع سناعة وسنع سنوعا والشغاميم الطوال الحسان الواحد شغموم وإن كان مع ذلك قبح فهو قاق وقوق وقيق وقواق وإن كان معه جفاء وشدة فهو جلعب وجلعاب والسفقطري من الرجال والإبل المفرط الطول والسمرطل والسمرطول الطويل المضطرد ويقال امرأة صرعوفة طويلة ناعمة والخرعبة الطويلة اللينة القصب والخرعوب الشابة الطويلة كأنها خرعوبة من خراعيب الاغصان من نبات سنتها ورجل خرعوب طويل في حسن خلق والسنطلة الطول وقد سنطل الرجل في مشيته وذلك ان ينحذر رأسه وعنقه ثم يرتفع والشجع الطول ورجل شجعه طويل ملتو والشجعم الطويل من الرجال وغيرهم والشنعاب الطويل الشديد والشنعاف الطويل الرخو العاجز وهو من الجمال الطويل أيضا وناقة شودح طويلة والصوادي من النخل الطوال الواحدة صادية وكذلك العم والعطود من الإبل الطويل ورجل عليان طويل والمرأة عليانة والعلاجيم الطوال واحدهم علجون وامرأة عيطل وعيطبول وعطبول طويلة والعيهم من النوق الطويلة الشديدة ويقال السريعة والعيهمة والعيهامة الطويلة العنق الضخمة الرئيس والذكر عيهم وعيهام وبعير عيسم طويل والقنور الطويل الضخم والمسحاج الطويل من الرجال والسفن والسمغد الطويلة من النوق والهرجاب الطويلة الضخمة والهطلع من الرجال الطويل المضطرب الطول الجسيم والهقب الطويل الضخم والهيق الطويل من الرجال والمرأة هيقة وكذلك هي من النوق والعنقاء الطويلة العنق باب القصر يقال للرجل القصير الحبتر والجيدر والبهتر والبحتر والحنبل والمجذر والجانب والمزلم والمتآزف والتمبال والضكضاك والحنزقرة والدنامة ويقال دنابة ودنبة والكوألل والزوانكل والدع والدعداع والدحداح والزعنفة والزمج والأقدر والجدمة وجمعه جدم والحنكل والجعبوب والكوتي وأصله بالفارسية كوتة فإن كان مع القصر غلظ فهو الصهميم والمجشاب وإن كان معه لؤم فهو الأزعكي وإن كان معه سمن قيل رجل حيفس وحفيسأ وحفيتأ ودرحاية وضباضب وإن كان معه ضخم بطن قيل رجل حبنطأ وحوشب وإن كان معه غلظ وشده قيل رجل كلكل وكلاكل وكوألل وجعشم وقنيدر وكنابر وقصقصة وقصاقص وأزرب وعجرم وتياز وبلندح ويقال امرأة بهصلة وبهصلة قصيرة ورجل ثعرور قصير غليظ ويقال رجل جحمبار وجحنبارة قصير واسع الجو والجحنب والجحنب القصير أيضا والجخدب القصير الضخم الجنبين والجشوب من النساء القصيرة القليلة اللحم والجعبري والجعبرة من النساء القصيرة الزميمة وكذلك الرجل الجعبري والجعنبار ويقال امرأة جلبح قصيرة زميمة ورجل جحونة قصير سمين مندرق البطن يعني استرساله إلى أسفل والدرحاية القصير السمين والدعكاية القصير اللحيم السمين الحياك في مشيته والجعد القصير بين الجعود والجعنذار والجنعذ, والجنعذ والجنعذ والجنعذ والجنعر والجنبر كله القصير الغليظ ورجال زغب قصار واحدهم أزغب وزغيب والحنظاب القصير الملزز الخلق والحبلق القصير الصغير ويقال رجل حذوب قصير عظيم البطن وامرأة حذبة والحنكل القصير وامرأة حنكلة قصيرة سوداء والحنظأ والخنتب القصير والحوتكي القصير من الدواب ورجل الرأبل قصير والزبنتر القصير الملزز الخلق والزحل القصير البطين والمرأة زحلة ورجل زغبوب قصير والدعبوب القصير ويقال الضعيف ويقال المخنث ورجل زمير قصير وجمعه زمار والزناء ممدود القصير المجتمع والزوانزا القصير والزونك القصير الحياك في مشيته الرافع لنفسه فوق قدره وقد زاك يزوك زوكانا ويزيك أيضا ورجل زئني قصير وامرأة زئنية وكذلك الكلب ورجل شهدارة بدال غير معجمان قصير وجمعه شهادير وامرأة ضمعج قصيرة ضخمة ورجل ضرب قصير غليظ والعدبس القصير الضخم الغليظ وامرأة عضاد قصيرة ورجل عظير قصير والعلكد المرأة القصيرة اللحيمة القليلة الخير ورجل عنفس قصير لئيم وامرأة قرزحة قصيرة زميمة وجمعها قرازح ويقال للرجل القصير المسن القليل اللحم قفة ويقال امرأة قفنزعة قصيرة جدا والقلهزم القصير والقمرز مثله والقمطر القصير المتدان الخلق ويقال للمرأة العريضة قمطرة وكمثره والرجل كمسر وكماثر وال إن عصر القصير الظهر والعنق ويقال ضربته فقعا عنصر أي تقاصر إلى الأرض ويقال امرأة قنبضة قصيرة والكعذ والمكعذ القصير الضخم والكهمس القصير والنغاشي القصير والجميع النغاشيون والوزى القصير والمودن القصير القميق القليل الضعيف وهو الذي يولد ضاويا ويقال هو البطيء قال الراجل ما لك يا مودن لا تشب باب الشجاعة وشدة القلب يقال للرجل الشجاع النهيك وقد نهك وهو من الإبل القوي الشديد والزمر الشجاع من قوم أزمار والغشمشم الذي يركب رأسه لا يثنيه شيء عما يريد ويهوى والصهيم نحوه والمزير الشديد القلب والحميز الشديد القلب الذكي والرابط الجأش الذي يربط نفسه عن الفرار يكفها لجرأته وشجاعته والغريث الشديد القتال الغزوم لمن طالب ويقال رجل ثبت الغدر إذا كان ثبتا في كلام أو قتال والباسل الشجاع الكريه المنظر وقد بس لبسالة والمشيع مثله والحلبس والحلابس والحبلبس الشجاع ويقال اللازم للشيء لا يفارقه والصمة الشجاع وجمعه صمم ورجل مخش مخشف وهما الجريئان على الليل والبهمة الشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى كالحلقة المبهمة والكمي الذي يتكمى أقرانه يتتبعهم واحدا واحدا ويقال هو الذي يكمي جراحاته يكتمها من شجاعته ويقال للرجل الحديد القلب الذكي الشهم والمشهوم والفؤاد الأصمع الذكي وكذلك الرأي الأصمع واللوزعي الحديد الفؤاد الفصيح مأخوذ من لزغ النار والجاهد الحديد النفسي وفيه جهوضة وجهاضة والعنتر الشجاع ويقال رجل قدم وقدي ديم شجاع مقدام ويقال رجل نجد شديد البأس ورجال أنجاد ونجداء وقد نجد نجدة وجمعها نجدات والأليس الشجاع وجمعه ليس والمزير الشديد القلب وناقة قنداوة جريئة باب الجبن وضعف القلب يقال للرجل الجبان الضعيف القلب المنفوه والمنفه وكذلك المفؤود والهواهية والهوهاءة والوخواخ والموتان والمنخوب والنخيب والمنتخب والمستوهل والوهل والجبأ على مثال فعل والجباءة على مثال فعل والجباءة على مثال فعال والجبة على, على مثال فلة هو الجبان ويقال جبأ بالهمز وجبأ بغير همز إذا جبنا وكذلك النأنأ والوجب والهردبة الذي لا فؤاد له مع انتفاخ جوفه والماهي القلب الجبان ويقال هو الكثير ماء القلب والفرشاع والهجهاج الفزع النفور والمسبه والسباهي الذاهب العقل من الجبن والورع الجبان وقد ورع وروعا واليراعة والعوار الجبان والكهكاهة المتهيب والهيبان الجبان الهيوب والجبس الجبان الضعيف والخائم الجبان وقد خام يخيم خياما والرعديد الجبان والهدان والهد الثقيل في الحرب والجريان الجبان والفيوش والمفائش الجبان الضعيف والبرشاع الأهوج الذي لا فؤاد له ويقال رجل غمر وغمر من رجال أغمار وهم الضعفاء الذين لا تجربة لهم بالحرب ولا بالأمور باب القوة وشدة البدن. الخبعتنة من الرجال الشديد الخلق العظيم وبه سمي الأسد والمكلندد مثله والعرباض مثله والعرزم من كل شيء القوي الشديد وامرأة عضمزة ملززة الخلق والعطد الشدة والعطود والعطوة الشديد والعمرة الشديد الجسور والمسمهر الشديد وقد اسمهر ومنه قيل للرماح السمهرية والعشنزن والعشوزن الشديد وكذلك العصبي والصمل والأنثى الصملة وكذلك المقعنسس والمشازر والقذم الشديد وهو أيضا السريع وقد قدم والأحمس والحمس الشديد والعراره الشدة والأيد الشديد والأيد والآد جميعا القوة هو والدمكمك الشديد والعمرس القوي الشديد وكذلك الزبره والعملس القوي على السفر وكذلك العمرس والعموس الذي يتعسف الأشياء كالجاهل ومنه قيل هو يتعامس أي يتجاهل والمرة القوة وكذلك المنة والأريز من الإبل الشديد الذي قد أرز بعضه إلى بعض أي انضمه والأحبى الشديد ويقال ناقة ذات عبدة أي قوة وشدة والعطل القوي الشديد والعترس الضابط الشديد والعجلزة والعجلزة الشديدة من الخيل وملك عذور شديد والقصمل الشديد البدن وجمل قصاقص شديد وكذلك الرجل والأسد قصاقص وقصافة والقعنب الشديد الصلب والقعتبي الشديد من الرجال وقعت الشيء قعتا ضبطه والقلز الشديد ورجل قمد غليظ شديد ورجل قنعاس شديد منيع والقوعس من كل شيء الغليظ الشديد العنق والدخنس الشديد ورجل ماعز شديد عصب الخلق والمنشط الشديد والممحص والمحيص الشديد الخلق ورجل ورجل هميسع قوي لا يسرع جنبه والهوزب من الإبل الشديد ويقال المسن وبعير عرندس والناقه عرندسه وهما الشديدان ويقال بعير علكد وعلكد وعلكد وعلكد وعلاكد المذكر والمؤنث فيه سواء وهو الشديد الغليظ الظهر والعنق ورجل فيه علكدة اي غلظ والعملة, والعملة الشديد من الرجال والإبل وناقة عن تريس كثيره كثيرة اللحم ويقال ناقة عفاهم وعفاهن جلدة قوية والجميع بفتح العين ويقال دابة معقرب الخلق مجتمعه شديده ويقال رمح متل شديد قوي غليظ باب ضعف البدن والنفس والرأي الطفنشأ مقصور مهموز الضعيف البدن وكذلك الصديق يقال ما يصدغ نملة من ضعفه أي ما يقتلها والضنيك الضعيف البدن والنفس والرأي والضورة الضعيف الذي لا يدفع عن نفسه والغس والغسيس والمغسوس كله الضعيف اللئيم وفي فلان فكة أي استرخاء في رأيه ويقال رجال سخل ضعفاء وقد سخلت النخلة إذا ضعف نواها وكذلك الزمح ويقال رجل فيل الرأي وفال الرأي وفيل الرأي وهو الضعيف الرأي وقد فال رأيه يفيل فيالةً وفيولاً والزمل والزميل والزمل, والزمل والزميل, والزميل والزمالة والزمال والزميلة كله الضعيف الكسلان والضغبوس الضعيف والجميع الضغابيس وكذلك المعزاب والمنجاب والجميع المعازيب والمناجيب والوابط الضعيف وقد وبط يبط وبطا وودط يوبط وبطا والهد الضعيف والزئجيل ويقال زنجيل والزؤاجل والضريك الضعيف الضرير والرجاج الضعفاء من الناس ومن الإبل والإحريض والحرض والدانق الساقط ضعفا وكذلك الشمشليق ورجل فيه طريقة أي استرخاء وهو رجل مطروق والعيهب الضعيف عن طلب وتره البليد والعلة ضعف في النفس يقال منه رجل علهان وامرأة علها والمخفوع الساقط ضعفا وكبرا اوجوعا والمرامق الضعيف والمرمق من العيش الدون اليسير والمنين الضعيف والنتر الضعف والوسيل الضعيف وكذلك الوطواط والوغد والوغب والهداهدة والهدب الضعيف ويقال الثقيل العيي والهدن المستلخي ورجل هيشر رخون. باب الحسن وجميل الأخلاق والسخاء الوضاءة الحسن والجمال ورجل وضيء على مثال فعيل وضضاء على مثال فعال وهو الجميل والأسانة الحسن والأسيل الحسن والوسامة الحسن يقال منه رجل وسيم وامرأة وسيمة والبهجة الحسن والبهاء الحسن والغرارة الحسن والغرير القوي الحسن والقسام الحسن يقال منه رجل قسيم وامرأة قسيمة والتضهيم الحسن والكمال يقال منه رجل مطاهم وامرأة مطهمه والهولة من النساء التي تهول الناظر إليها وكذلك الرائعة التي تروع الناظر إليها وكذلك الأروع من الرجال والأنثى روعاء والسنيع الحسن الفاضل والمرأة سنيعة بين السناعة وهي الجميلة اللينة المفاصل اللطيفة العظام في كمال والأسجح المعتدل الخلق والمرأة المبتلة الحسنة كل شيء منها التي كل عضو منها يقوم بنفسه في الحسن والكمال والخود الحسنة الخلق وجمعها خود والغيلم الحسناء والهركولة والهركله العظيمة الوركين الحسنة المشيه والهيدلة الضخمة وهي من النوق الغزيرة والممكورة المطوية الخلقة والخرعبة اللينة القصب معفول. انتهى الشريف الثاني من كتاب المنتخب من غريب كلام العرب لأبي الحسن الهنائي المعروف بقراع النمل. سجله فائز عبد القادر شيخ الزور. وذلك في الثامن والعشرين من شوال سنة أربع عشر وأربعمائة وألف للهجرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم